يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَن يَكُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّمَا أُتُوا مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا ما أتاهم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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ما لكم من دونه من ولي أفلا تتذكرون, أفلا تتذكرون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 انام يكونه الف سنه مما تعذون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه الذي صَنَعَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مَّا سواه ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما ولينا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون بل قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ ملك الْمَوْتُ الَّذِي يُؤْكَلُ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ الْمَوْتُ الَّذِي يُؤْكَلُ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ ترى إذ رَبَّنَا أَوْصِنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا إِلَىٰ مَنْ صَالِحًا إِنَّنَا مُقْتِنُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ربنا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حقا القول مني لاملا ان نجن من الجنه والناس اجمعين ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حقا القول مني لاملا ان نجن من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 118. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 119. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وسجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وم مما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن ومما رزقناهم ينفقون فلا فَلَا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما فَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ فَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 113. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون 114. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون 115. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار 100- كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 100- كلما عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا وَمَنْ أَظْلَمُ إِنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ إِنَّ مِنَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِيهِ مِرْيَةً مِن لِّقَائِهِ وَالْقُرْآنَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِيهِ في وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهُ يو القياةِ في م كان فيه يخفون إ رك هو يفصل بينهم يمل القياةِ في ما كان فيه يخِفون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أولم يروا أنا افلا يبصرون افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولاهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم